مستمعينا تغيير المناهج أمر مطلوب وهام يعني لتلبية ومواكبة كل التغييرات أو التطور بالمجتمع اعتدنا بسوريا تغيير المناهج وترحل للطلاب وأحياناً منعيد جمعة ومنقول انها ملبة الغاية المرجوه. هل التعديلات اللي إجت بالفترة الأخيرة هل جاءت بما يناسب تطلعات الناس أم أنها أيضاً ستوضع قيد التجربه وسيكون الطلاب مثل حق التجارب وهم الخاسر الأكبر شو المعايير اللي بيعتمدوها بوزارة التربية أثناء تغيير المناهج هل بياخدوا استبيان من الأساتذة أو من الطلاب أو من العلامات لا يعرفوا إذا هالمنهاج بده تعديل أو هالفقلة بده تغيير بنعرف كلنا اللغة الكبيرة اللي أثارته المناهج الجديدة يا ترى لما حكينا عن المنهاج الجديد هل هو تخوف من كل, كل شيء جديد؟ يعني عادة الناس بتخاف من أي فكرة جديدة ودايما يعني بتتوجس بالسلبيات أم هي هواجس آه، آه، ناس صعب إرضاء الجميع يعني ما ممكن أبدا نرضي بمنهاج كل الناس اللي عم يتعاملوا فيه مع أولادهم طبعا أنا ماني كاتبة لهيك عم بحكي بدون <تصفيق> <تصفيق> عن هيدا وأكتر بصرنا نلتقي مع ضيفتنا داعد نابلسي رئيس الدائرة تطوير المناهج أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك. قلنا ما أنتوا بخير مع بداية العمل الدراسي. أنت خير. أه... بعرف عن حال داعد بنسي رئيس إز المناهج والتوجيه في مديرية التربية طرطوس. أهلاً, أهلا فيكي. أهلا فيكي. هلا مثل ما ذكرنا ذك زك... كتير هلا نشوف لغة كبير سد حول المناهج. قلنا المناهج شو هالمناهج الجديدة وفورا من صير نهاجمة. فردا بداية مع بداية الحلقة خلينا نحكي من الغلاف تبع الكتب. اللي هو الناس بيجوز في منهم ما شافوا غير هالغلاف على صفحات الفيسبوك. أثارت جدل كبير ورعب خلينا نبدأ بالأغرفة اللي فيها وجوهها إلى الحد ما عم يسموها مرعبة علما أنه في منها هي تماثيل لسوريا القديمة أو لتاريخ سوريا صحيح ولكن أنه في تماثيل أحلى كانت تطلحط تفضلي هلا بالنسبة لل ابتديت الانترنت اغلف يعني نحن بنبدا الكتاب من برا لحتى نعم. ندخل نحن لجو من, من من برا لحتى ندخل لجوا المرحلة لحتى نحن تاليف المناهج هاي دي دوما في عندي بيصير بين اخذ ورد وعط يعني الناس أول تطلع على الكتاب بتحكم عليه من براته يعني مم. فالغلاف اللي تشكل عندي هو فنانين تشكيليين سوريين هني قدموا ابداعاتهم مم. على على المناهج على الكتاب. طبعا هي عبارة عن رسومات يعني فنانين حتى انه اتخذت من اطفال كان لهم بمسابقات عالمية. مسابقات عالمية. اخدوا جوائز عالمية حول هاي الرسومات. قدامنا بيدنا كتاب الاجتماعيات كتاب التلميذ انه يعني على صف السادس تعليم اساسي حلقه اولى هي صوره اطفال صغار بالفعل مبينه برسم طفل يعني رسم طفل طبعا فاحنا دائما بتصير عندنا مسابقات رسومات اطفال يعلن عليها على كل المحافظه على مستوى سوريا يعني وبيشارك فيها اطفال بيأخذوا جوائز ابداعيه يعني أوكي فيها بس أنا برايك ما في احلى من هيدا كما يعني ما بنعرف نحن ال أنه أطفال طفل عم بيقدم هو هلأ ناسه بس عم بيقدم تصوره ده يعني دعا بس هلأ يعني لأ الطفل أطفالنا وقت تشوف هيك مثلا صورة الغلاف ما رح تعرف أنه هاي للوحة قدمها طفل كذا كذا ليش نحنا إذا بنرجع لعشرين سينة لورا لما كان صورة الغلاف شكل رباب حلو شكل باسم حلو يعني بغض النظر يعني ما شرط ممكن تكون لوحة بالفعل لفنان وفنانين سوريين عريقين نحنا كتير بنعت لكن في شيء يكون اقرب للطالب يعني أقرب للطفل الطفل. كمان يعني هلا نحنا بعد ما كبرنا لفهمنا شو هو الفن التشكيلي إنه العين تكون أكبر من عين ده أمر طبيعي. بس أنتي لما بتقدم إنتاج طفل لما أنتي بتقدم إنتاج طفل فهالطفل بيخلق عند يعني بيخلى عنده نوع من حب المنافسة إنه ليش ما أنا كمان ارسم وحط وتصير رسوماتي. تتوقع إنه المعلومات المدرسة رح تيجي تقلون بلشوا من بلش حصتنا الأولى هي بصور الغلاف يلي على دفتر الكتاب القراءة هاي اللوحة على كانت بمسابقة كذا كذا؟ هلأ المفروض الواجب أنه يتعرف أنه هذا الطفل هو ينفاز بمسابقة عالمية بهاي الرسمة ونحن حبينا تكون على كتابنا حتى أنتم تعرفوا آآ آآ الإبداعات الموجودة عند أطفالنا طيب هلأ في كتاب التربية الدينية الإسلامية الأول سانوي عم يقلو لك التعليقات طبعا على الفيسبوك أنه بالصورة في بناء قديم وفي ثلاث حمير بالشارع وفي دراجة دراجة هوائية إنه لأي حقبة زمنية هذا التابع يعني هل بشوارعنا نحنا بتشوف في, في حمير بالشارع وإذا كان قديم في كان دراجة يعني للأسف إنه شو الغاية يعني هون, هون شو المدلول التاريخي لأيها أنا حكيكي بطريقة بالنسبة للكتب كلها يعني هي مؤجة عبس الصور الموجودة على الغلاف الكتاب يعني طبعا في لجان شكلت في مصممين عالميين يعني هني نوضعه بصورة انه نحنا عنا منهاش نحط اسم كل مادي لحتى نحنا يكون في تصور لوضع الغلاف. مم. فالفنانين اللي شاركوا عنا هني فنانين سوريين معالميين وكان إلهم باع طويل بعملية الفن لحتى نحنا نعرف بفناننا السوري ونعرف بمكانته يعني نحنا كل الشيء اللي عم نقدمه هو وطني بامتياز يعني نحن مع ما نخضع لأي شيء من على ذكر أنه وطني في ناس كان إلا تحفظات وإلا كثير أسئلة أنه ما بيحق للشهداء ببلدنا صورة على الغلاف أو لعلمنا فردا مع حاملته فردا واردة الشهيد أو الحديث عن الشهداء معقولة ما لقينا شيء غير هالأغلفة هيدا لتكون هي لطلابنا بشكل يومي بأيدهم وقدام عيونهم يعني بدي أقول أنه يعني الصورة اللي نحطت للغلاف أنه نحن لحتى نذكر بحضارة سوريا القديمة نحن دوما ننظر للشيء القريب نحن الشيء البعيد ما عم نفكر فيه ولا عم نتذكره فكانت وجهه النظر أنه نحن نحط شيء يذكرنا بحضارة سوريا القديمة يعني تعديل المناهج جاء آه طبعاً آه آه تبعاً للأحداث اللي صارت بسوريا إيه طبعاً. لذلك طبعاً. تعزيز الوطنية أكثر وأكثر إبداع الطلاب تغيير المناهج م مو إنه إجاهوائي أو كيفي طبعاً. دوما كل خمس أو سبع سنوات بتم عندي أنا تجديد المناهج حتى على مستوى العالمي ما بالك إذا سنوات؟ نعم. يعني شو ممكن هلا نحن بصراحة ما كتير ما تعرفنا على المضمون المناهج مثل التعديل هل ترى إنذكر الان ذكرت هالسبع سنوات اللي مرت واللي عاشوا اطفالنا يعني اللي كان عمره خمس سنوات وهلا صار عمره 12 سنه تقريبا يعني ما لازم يكون هو عم يقرا انه ايه مزبوط هاي الحادثه صارت كذا هيك ال الارهاب عمل مثل هيك مواضيع تطرقتوا نحن عم نحكي عم ناخذ من حضرتك منشان نبين ان قبل ما الاخرين يهاجموا يو يهاجموا من عنا خلينا لا نحن المناهج لما تعاد تعدف <في> اقتراسات وتعدف <في> معايير عالمية طبعا حول شو؟ حول تطوير مهارة التعليم يعني نحنا بدنا نطور مهارة تعليم الطفل ما نضل نحنا على التلقين التلقين ما هو دوما نحنا بدنا نمشي فيه نحنا بدنا مهارة نخلقها عند الطفل داخل هذه الحجرة الصفية <تصفيق> <تصفيق> شو هي المهارة اللي بدنا نخلقها؟ نحنا في عندي من خلال الدورات اللي أقيمت بالمرحلة السابقة كان في عندي تعلم النشط هالتعلم النشط نحنا دخلنا عليه بأربع طرق الطرق الأربع اللي إحنا دخلنا عليها في عندي طريقة سميناها طريقة المشاريع في عندي طريقة المنازرة طريقة الاستقصاء طريقة نعم. التعلم التعاوني فالالطرق هاي دي كلها يا انا أنا عندي حركي داخل الصف تخلع عندي نشاط طبعاً مين بيكون عندي بقى المحور الموجود عندي هو الطالب بده يكون المحور نعم. وليس بقى المدرس او المعلم. يعني صار المعلم هو بالنهاية بده يعطي. خف دوره شوي. على خف دوره قبل. شوي. مين بده يعطيني انا المعلومة صار الطالب هو بده لي المعلومة. طالب هو بده يخلق بدي يعمل البحث. هو اللي بده يعمل. بده يكون فعال أكثر من قبل بخصصة. بده يكون عندي مجموعة متعاونة مع بعض متلقي. البعض لحتى ما بقى متلقي هو. سابده عندي مشارك. أنا مثلا بالطريقة التعاونية في عندي تعاون بين المجموعة لحتى توصل للمعلومة. ممكن عندي أربعة خمس أسئلة يجاوبوا عليا ووصل بالنهاية للمعلومة اللي بدها تنطرح بالصف. المدرس دورة تحط المعلومة توصل إلى الطالب على السبورة. سدى عدن ياهلا نحنا مثل ما ذكرنا بالبداية هل هي هواج أنه إرضاء الجميع غاية لا تدرك يعني هل أنه مستحيل كل الناس تكون راضية أصلاً عن المنهج بشكل كامل؟ طبعاً. بالأيكة هذا هو أحد الأسباب. لأ ما فيك أنت ترضي الناس كلها يا ترى. طيب. لألك شالي ألا أي شيء جديد بيكون موجود الناس فورة. استهجن. صح. أيوة. يستهجن بي. يستهجن فورة مباشرة منه بدون ما تطلع على المضمون. أصلاً ما شافت هي المضمون. بس شافت إنه هيدا كتاب جديد سمعت انه هيدا كتاب جديد فصار عنده نوع من كتاب لأنه... جديد. لأن الناس كانت ناطرة بها الأزمة وبها الحرب ناطرة كتير التركيز على العملية التربوية وعلى على الطفل وعلى بناء الإنسان فكانوا ناطرين بالفعل إنه ورجونها التطوير اللي عملته بالمناهج من مناهجنا مبنتها هيك مناهجنا مبنت على التطوير وعلى بناء الإنسان طيب دي خليني أسألك كونك حضرتك رئيس دائرة تطوير المناهج أكيد نحن معنا بصدّ فقط إن حضرتك مناهجك ما تطوير المناهج رئيس الدائرة المناهج يعني أنا أكيد المناهج, دائرة دائرة دائرة المناهج. نعم خلينا نسألك إنه حضرتك بشغلكم بتاخذوا استبيان ما يعني مثلا على أي أساس تبنوا عملكم إنه نحنا بدنا نطور مين الآراء اللي بتاخذوها بعين الاعتبار غير إنه في أخصائيين هنهم بيقوموا على شيء أنتم شو دوركم؟ بعملكم هيدا. طيب هلا الوزارة احدثت هلا المركز الجديد هو اسمه المركز الوطني لتطوير المناهج. طبعا هالمركز شو دوره؟ العمل على تطوير المناهج والكتب المدرسية. طبعا فضل. فضل. إيه. تطوير المناهج والكتب المدرسيه طبعًا هو منين هو من من استقطاب الخبرات التربويه الموجوده طب استقطاب الخبرات التربويه من منجيبه منجيبها مديريات التربيه لما انا بكون عندي المحافظات كادر تربوي فعال يتم الاعتماد عليه وهيك اللي صار انا اللي صار تم استدعاء الكادر التربوي الموجود عندي المحافظات تم استدعاء لوضع المنهج المطور يعني يعني بمختلف المواد بمختلف الاختصاصات ستعد يعني هلا لما لما أحد المعلمات مثلا أو مثل المعلمات بشكل عام لما بيشوفوا أنه في شيء عمين عطل الطالب بمنهاج معين ما عم يتقبلوا الطالب مثل مثلا قصائد قصائد جفصة كتير أو جامدة يا هل ترى مثل هيك يعني ممكن يصير في حوار بينكم وبينهم مثل ما عم تقول زمينتي ندى أنه مثلا الاستبيان يفضل يكون للمعلمين ومدرسين قبل ما يكون للأهالي أو للطلاب لذلك لأن إحنا لاحظنا مثلاً من لأبنائنا إنه في قصائد كتير جامدة وووو وصعبت و... الحوافز إيه صعب ما فيها لحن بتلاقيها يعني دركتوا هيك موضوع مثلاً هلأ, المنهاج هلأ حالياً بين أيدي المعلمين والمدرسين وبين أيد الطلاب هلأ هو في مرحلة النقاش والحوار المناهج يعني إحنا بدو يصير على إبداء رأي ما نقول شي جامد نحن ننزل بيناتنا ونتقبله. لا بل يصير عليه نقاش وحوار ودائرة. طبعا طبعا <تصفيق> لأنه المعايير اللي نحط عليها المناهج يعني فينا نقول هي فينا نقول هي على شكل لبنات نحطيه. فأنا أي لبني ممكن أنا تميل إشارة إلى فيني يشيله وحط محلة لبني تاني. يعني مع معنا إنه أنا فيني هالموضوع معين بالكتاب صار في عليه مناقشات وأراء قدمت أنا فيني هالموضوع هيدا ينشال بدون ما يؤثر على المواضيع الأخرى م -م. هي عملية التطوير نحنا عنا عم ما تصير على م -م. الكتب ما يكون عم نجرب بالطلبين لا, لا هو ما عملية تجريب لا أبدا ما هي التجريب تجريب هو عبارة عن أفكار وأراء عم تطرح حول موضوع معين ورد في الكتاب فعلى أساسه بتتم عندي عملية تطوير هلا سيد عاد أنتي بقتناها بكل هالحكي عم تحكي أكيد يعني أنتي لأنك كونك أיז دائرة يعني مضطرة يمكن تدافع عن هالناطري احنا, إحنا دوما لازم نكون مواكبين عملية التطورات خاصة يعني في تطورات يعني عالمية فنحن دوما لازم نكون مواكبين عملية التطور هلا هلا إن كنت أنا أو ندا أو حضرتك أو اللي من أعمارنا مثلا ليش لحد هلا نحن حافظين ماما ماما يا انغاما تطفر في الدربية الخريف ليش هلا انا اذا بيجي انا على ابني من صف لا لصف الرابع مو محافظ ولا قصيدة من اللي ااخدهم في شيء اذا معناتها في شيء صحف لازم يكون في تطوير مهارات اكتر وفي قصائد طبعًا. جميلة جدا هو وين وين عم بتصفي يعني ما في كلمات ما في شعراء طبعا من احنا كل يوت هني شعراء سوريين نحن فيهم نعم. يعني هذا في كلامنا انه طبعا اكيد طبعًا. نفخر طبعًا. لكن هو وين بتصفي انه انتقاء القصيدة يعني الأهل عم بحسوا ساعد إنه في تعزيز للطلاب يعني عم ندور وين القصيدة فيها كلمات أصعب ما يحطوا ياه للطالب والعبيح لا على مفظوم في, في تعزيز أبداً أبداً أنا بحكي يعني إنه ما في تعزيز للطالب هذه كل المواضيع ما فيها تعزيز للطالب يعني في عندي أنا دور للمدرسة في عندي دور للمعلم في عندي دور للبيت كله عم بيساعد من أزور يعني أفضل. ممكن حضرتك ف... تقولي إنه أنا هالقصيدة حطيت بقى صار دور المعلم كيف بدو يعطيه سواء طبعا. كان باللحن وسأقول لأهالي إنه ممكن إذا في شيء شرح طبعا. إضافة ممكن تكون طبعا مكون. ما هي الطرق التعلم النشط اللي حطيت هي لحتى أنا يسر كل هالأمور الموجودة عندي. أنا طيب طريقة التعلم التعاوني فيني أنا بالتعلم التعاوني تكون هي مرة عن مجموعة حط صورة حط مجموعة أسئلة حط لحن خلي من خلال الطالب إنه يكون عندي مشاركته فعالي. أما لما أنا بكون بالطريقة الجامد والمدرس عم يلقي ويسرد فطبعا هوني أنا ما رح يستفاد الطالب مني فالتعلم بالتفاعلي بيبقى أفضل عندي من التعامل متلقيه. هلا من ضمن الأسئلة اللي انطرحت على الفيسبوك لما نزلنا البوست تعريف بحضرتك إجانا سؤال إنه أهم نقطة وأكبر هاجس التعليم الديني المبكر من الصف الأول الابتدائي. بدل إلغائه أو ترشيده كعلم أخلاق حسب الأمل الذي تأمله الجميع. مثل بتعرفي حضرتك كان في حكي حول أنه إلغاء مادة التربية الدينية أنه تنعطى بطريقة أنه تربية دينية لا هو في علم اسمه أخلاق يشمل كل الديانات بين حبيحكي فيه عن الأخ... يعني مكارم الأخلاق بنحكيها من بنطلعها على الطلاب كأخلاق فالناس بالفعل كانت نعطى هيك شيء اللي صار أنه بالعكس بدل ما كانت التربية الدينية ما أنا موجودة ككتاب ونطبعت ككتاب ونعدت للصف الأول، فهون صار في يعني الناس يعني كتير هون في جدل وفي لغة انه شو القصة؟ يعني عم نعزز قسا هالموضوع بدل ما كنا شوي نبتعد عنه. ما هو كتاب التربية الدينية. هو موضوع أخلاق وتهذيب ويعني و... و... يعني عم يعطي كتير من ال... ال... ال... الأخلاقيات لل... لل... للتلميذ من... من... من صف الأول. كمان في سؤال أنه ل... الفكرة ليست انتقاد بل حرص من دولة عانت سبع سنوات نحتاج لأضعاف هذه السنوات لنتعافى المناهج المدروسة يمكن أن ترمم منكسلة بنفوس الأبناء يعني هون كثير الناس معوله أهمية على المناهج الجديدة خليلا تذكرين لنا حضرتك وين في به المنهج أمور ممكن تساعد على شفاء الطلاب من تبعات الحرب بعد هذا الفاصل حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي ما بدي نوز ما والله ضفرك بكفي والله ضفرك بكفي انا حطي راسك على عراسي وحسي قلبي واحساسي ولا تخافي من بعد اليوم والله بشيلك عراسي أبا نامي قلبي وتهني ما تشيني عينك عني رح يبدأ عمري من اليوم صار لي عمر ورني همك علي حصيري يبيني اليوم نقسم خفزة نسوي نقسم خفزة نسوي انا حطيت ببالي ما تخوني لك عمري تبكي عيوني لك تقولي معك من جد ترحيبنا بضيفتنا سيدة داعدنا بلسي رئيس الدائرة المناهج اهلا وسهلا فيك أهلا فيك قبل الفاصل كنا عم نحكي عن أنه انتقادات كتيرة نزلت على الفيس وناس عم تطرح أنه شو المناهج الجديدة قدمت من مواضيع جديدة لترميم ما خربته الحرب في نفوس الأبناء هلا أنا يعني الفيس أنا ما فيني آخده هو مقياس يعني أو الكلام الموجود فيه هو مقياس للمنهاج هو, عن هو, هو أر مننا. أراء عم تنطرح من الناس حينا هالأراء بتجي هوائية يعني أنا ما طلعت على مضمون الكتاب لحتى إيجي أحكم على الكتاب أنا مجرد سمعت إنه في عندي كتاب جديد خلاص حكمنا إنه الكتاب جديد يعني صار عند رعب عند الكل لا أنا أطلع على مضمون الكتاب شوف شو محتواه وساعتها إذا بدي أنتقد فكرة موجودة فيه بدي أنتقد موضوع موجود فيه إيه على الرحب بس يعني المركز الوطني تطوير المناهج على استعداد إن إنه يسمع آراء الناس حول هالموضوع هذا للأسف في بكتابي يمكن العلوم صف التاسع إني منحس كمان هاي من الطروحات أنا بدي إلك ياها إنه تميت الحس الوطني يعني يمكن حتى عم يضعوا المناهج مأصروا بعض المحلات يعني إنه شو بيقولوا لك الحوارات الأخذة في الانقراض مثلا الدب السوري الدب الأبيض السوري أو المها السوري يعني عرفتي إنه كلمة السوري بعتبره إنه إذا مرتين هيك بنكون عم نعزز لا مثل ما ذكرتي تاريخ سوريا اللي عم يحطوا بتماسيل ممكن يفيد سد عاد هلأ في صورة أنا ضد أكيد رأيهم فيها للنزلة كمان على الفيس أنا أنا مع هال الأغاني اللي نزلينا يعني بغض النظر عن الغاية بس نقدر نشرحه إياهم كتراس في الكلور إنه أغاني شعبية لكل محافظة مثلاً, أكيد مثلاً شفتي سواء كانت من درعة أو من الساحل ياسمية مثلاً هيدا الفقرة بس ما ندشوف إنه الناس عم تقول إنه شو هيدا الحصة بتصير غني ورقصة بحترنا كيف بدنا نرضي أزواء العالم كلها يعني بدكم تبعدوا عن الحرب وبدكم أشياء جديدة هيدا شيء جديد فني شعبي ما نهو قديم كتير يفترض بالفعل يتاخد بعين الاعتبار يعني هلأ التراث الشعبي عندنا كتير حلو ورائع وغني فنحن ما لازم نعرف فيه كمان يعني نحن كتير ابتعدنا عن تراثنا الشعبي ابتعدنا عن ال الحضارة القديم الموجودي عنا كتير اتجهنا باتجاه الشيء الجديد اللي إجانا ما شي يعني فنحن التراث الشعبي لازم نعود عليه وتعزيز. ولازم نشير نعم. عليه ولازم نعززه أكثر وأكثر. تمام طب هلا إذا بدنا نحكي سداعد عن دورة تدريبية اللي عملت لها من أسبوعين تقريباً أو الشهر أو بالنسبة للمناهج وتطوير المناهج هاي مثل هاي المعلمين هي الدورة الدورة كانت بدأت من 16 سبعة نعم وعفواً قبل يمكن 13 سبعة كانت على ثلاث مراحل نعم كل مرحلة كانت لمدة عشر دقيقة كانت كافية سداعد وشي مراطفية لو سمحتي لا بالعكس كانت كافية, كافية هي الدورة وكان كل مدرس يقدم في درس من خلال ما مثل ما حكيت تعلم النشاط اللي هو الاربع طرق اللي حكيت فيها كل مدرس يختار طريقة ويعطيها وكان صار في تفاعل يعني من هن مدرسين وموجودين بها القاعة فمثل الطلاب صاروا يعني اني يحضروا الدرس والمشاركة والنشاط والتفاعل يتقدم وطبعا هلأ نحن بالميدان يعني أنا إذا فرجيكم عندي صور عم يطلعوا هدا للمدربين على الميدان وعم يشوفوا كيف التطبيقات عم تصير خلال القاعات الدرسيه ها راح فرجيكي طيب لاحظي لا لا, لا, لا, لا, لا نشوف صورة تفاعل, تفاعل كثير حلو يعني لاحظي لي مثلا لهذه الصورة تفاعل حلو هي التفاعل هاتف كثير حلو هذا الحكي هاي بالتعاون هاي بالتعاون هاي أرجع لك الطريقة بالمناظرة. هلا مستمعين عم نشوف صور. صير يعني عم يصير تطبيقات لهالطرق الأربعة عم التعلم النشط داخل الصفوف والطلاب عم يكون متجاوبي. متجاوبي وعم تعطي حركة ونشاط للطالب داخل. الصفوف. إذا من إنه للأهل تطمنوا شوي وخليكم عاجناب خلوا المع العملية التعليمية. <تصفيق> عن جد للاختصاصيين. لأنه بالفعل أبنائكم عم يستفيدوا والصور واضحة عم يضحكون مبسوطين. منضل هيك متخوفين ومتشنجين. طيب السدادة برأيك الحصة الدراسي. عفواً دي أحكيش الخوف اللي موجود داخل الاهالي بيعكسوا على الطالب فبيصير الطالب بخاف اكثر مهم. يعني لما بيروح على بيخايف منها خايف من لا يعني الاهل يعطوا الاريحيه للطالب خلوه بالمدرسة شو بياخد من درس والتفاعل اللي تفاعله بالصف طبعا انا عندي معلمي عندي مدرسي هي بتعطي الاشاره الايجابيه للطالب كيف كان تفاعله نحنا هيدا البدنية اياه تفاعل الطالب داخل الصف مهم. أنا ما بدي طالب قاعد جامد أنا بدي تفاعل الطالب داخل الصف هو اللي بيحكم على مقدرة المعلمة ومقدرة المدرسة حلو يعني برأيك هالحصة الدراسية اللي مدتها أربين أو خمسة وأربين دقيقة, 40 40 40 دقيقة. 40 كافية 40. كافية للطلاب أنه بالفعل يبحثوا عن المعلومة وعم يصير كل عم يكونوا على نفس السوية عم يأخذ كل طالب حقه ولم يكون عندي أربين طالب بالشبة ايه طبعا هلا هو المناهج لما نحط نحط مع الوقت الزمني ماخذ يعني, يعني حتى ما نحط المناهج هيك وما تأخذ الوقت الزمني لأن لا اتخذ الوقت الزمني لا المنهاجون درس بشكل جيد يعني مو بشكل اعتباطي والله أنه نحط هالدرس وما كان فيه له فترة زمنية لحتى ينعطى وهالحصة 40 دقيقة رح تكون هي مناسبة لعنوان الدرس وطبعا المعلم هو بيتحكم كمان بالفترة الزمنية داخل الصف تعرف السادات نحن فتحنا باب الاتصال من اول الحلقة على 213, وكنا ناطرين اتصالات المستمعين لأنه بالفعل يمكن هي عبارة عن فقط لغة فيسبوكي يعني هلا هلو اطرحنا رقم التليفون وقلنا عنا ضيفة فلانة وحكينا على المناجد وقعنا تجي اتصالات كثير نعم. طب لما بنكتب عم يجينا تعليق وصورة عم نكتب متأكدين أنه الصورة موجودة بمنهاجنا لا، مني لا لا ما في, في في عدم آه. تأكد آه. هلا إحنا ما أنا عم نأكد ولا عم ننفي بس عم نقول يعني اللي كان عنده شيء حقيقي حابب يحيي كان بيقدر يتصل، كان بيقدر يتصل, يتصل عليه طيب، سد عد تعمم، يعني تعمم المناهج اللي، عفوا الكتب اللي تغيرت وتعدلت هني صف أول رابع سابع أول عشر رابع سابع لكل عشر لكل المحافظات لكل المحافظات نعم حتى في عندي أنا, أنا سمعت عدد. إنه بس لدي مش قريفة لا لا كل المحافظات كل المحافظات إجمالاً لا. تم التعديل على الكتب حتى في عندي أنا بال بمراحل تانية صار لا. في عندي تعديل مثلاً التاسع صار تغيير على مادة الرياضيات أوكي. صار عندي لا. منهاج حديث مادة الرياضيات عندي مثلاً البكالوريا صار عندي منهاج حديث ال العربي هذا التعديل سد عد يعني آه آه ممكن يكون خاضع لل مثل ما بيقولوا إنه للتجربة ممكن يصير في, في تعديل آخر أهلا آه شو طرح طلمن طرح شو معنات التجريبية شو معنات أنا بطرح المنهج بطرح المنهج لا ااا متي يعني أنا بعطي بعطي الوقت الكافي للاطلاع وبعطي فترة لأشوف مدى تنفيذه نعم. وبعدين شو الأراء حوله شو الأراء حول المنهاج وشو عندي نقاش حول الفقرات اللي وردت فيه وساعتها إحنا بنقول إنه هيدا المنهاج فيه تعديل عليه تعرفي مين عميل؟ أنا ما فيني يقول إنه دوما حط إنه صفة التجريبي تجريبي كيف في تم عندي التجريبي؟ لما أنا بكون هالمنهاج جديد حطيته بكذا محافظة لحتى أخذ الأراء أو النقاش حوله هيداً هيداً فكرة التجريبي وساعتها بعدين أنا بتم تعديل بعض الفقرات وبينزل عندي المناهج بقى بشكل كامل. يمكن الأساسات زي العميات وهال هالمواد هنون أكتر المتضررين لأنه كل ما بيكونوا حضر دفتر تحضير عم يرجع لهم المناهج عم يرجع ويحتاج. يعني جديد. هلأ دفتر التحضير هو عودة المدرس أنا ما بعرف ليش. فدوما دفتر التحضير هو مساعد للمدرس. مم. يعني أنا راح أحكيه من هوني دفتر التحضير مساعد للمدرس. حبوات. لازم كل معلم وكل مدرس يكون عنده دفتر التحضير. حتى لو كان انا العام القادم كان عندي درس جديد. حتى لو ما صار درس جديد حتى الدرس القديم لازم انا برجع وبحضره بلاقي حالي حضرته بطريقه ثانيه غير الطريقه اللي حضرت فيها بال... بالعام الماضي مف... ما راح تكون نفسها حتى لو هو معه دفتر التحضير وبالصف وعم يشرح الفقره بلاقي حاله انه هو منه لحاله اغنى الفقره بسبب افكار جديده غير الأفكار اللي حاطها عنده استاذ ملهم اللي بيقدر يا صدعات فينا اس لا ما عنده في ناس كثير دفتر التحضير المدرس. بساعد المدرس بيساعد المدرس اذا انا عم بشرح فقره وممكن انا طالع سالني ووسهيت عن الشيء اللي عم بحكي فبرجع انا على دفتر التحضير وبرجع من بدايه بركز معلوماته وبمشي فيها فع عم فل... بيصير عندي انه مدرسنا عب بيحسه عبء لدفتر دفتر التحضير بينما هو لا هو مساعد له بشكل كتير كبير نعم. دفتر التحضير نفس الدعاها هلا وقت تعديل المنهج انتم عم تراعوا انه جيل ان هي كلمه بتنحكى انه جيل ذكي بيستوعب يعني هلا عم لاقي نحن معلومات لصف الاولين كانوا ياخذوها صف الرابع هل ترى بترى الفروقات الفردية ولا يعني ممكن تعتمدوا فيها على المدرس إنه بإعطاء المعلومة؟ هلأ على اثنين سواء. نعم. هلأ أنا في بدي لما بدي حط منهاج طبعا بدي راعي أنه أنا عندي مستويات. نعم. عندي مستويات وطبعا خلال الصف الواحد بعرف انا في عندي مستويات للطلاب وطبعا في عندي المبدي وعندي الذكي وعندي الجيد وعندي الوسط وعندي الضعيف طبعا بدي يكون عندي المعلم دوره هاني المعلومة الموجودة بالكتاب انا ممكن الذكي يستوعبها فورا مباشرة لكن عندي الطالب الضعيف ممكن ما يستوعبها فصار هون الطريقة المعلم وطريقه المدرس هي بدها توصل له المعلومه باسلوبه وطريقته هلا وقت عن المناهج الجديده بنعرف انه او بيقولوا انه هو مانو هو بحث عن معلومة هو فهم من هو حفظ بصم بس وقت الحقيقة وقت الفحص وقت العلامة الطالب المالون بصم معهم ياخذ العلامة المزبوطة يعني فهون هل هو كيف بدنا نزبطها؟ طيب هلأ معلش يحكي شغلي انه كل الأهل بدنوا أولاده ياخدوا العلامة التامة طيب أنا هلأ عم, هل عم نحكي إنه في عندي فروقات بالاستعاب طيب تعال هذا التغيير أنا معك أنا معك إنه لا في فروقات فردية ممكن للناس أطباء وممكن للناس مهندسين وكل تماما. الفروق متاحة هذا الحكي بيزبط لما أنا بالجامعة كمان بكون انتقائي قائمه على أساس ال يعني العليا لهالفروع هيدا. يعني لما بيواكب بي هيدا الموضوع بال بالمرحلة الاعدادية والثانوية انه بتجامع كمان. بتجامع صحيح. بتفوت الفرع اللي بتفضله. مع تيست معي انه علاقة بهالفرع. انا كنت بقول لك انه انا معك. ولكن لما عم بيكون الاختيار على اساس العلامة العليا كمان هون بالشكلة. يعني ما في الطالب بس أكيد كمان دي. حتى العلامة العليا يعني بتحدد لي مقدرة الطالب. مه. طيب أنا إذا كان عندي مادة طالبين فيها 240. مه. وأنا جايب مثلا 110. حددت لي أنه أنا ماني ماني مقدرة الميتين واربين. أنا مقدرة الميتين وعشرة وفيني اختار الفرع اللي البدية على الميتين وعشرة. فنحن عم بيصير عنا أنه كل ياتنا عم نتجاه اتجاه واحد طب وهندسي طب وهندسي. لما أنا في عندي كتير بال... بالحياة في خيارات كتيري. مه. كل ياتنا بدنا نكون بنفس الموضع لا. كلياتنا بدنا نكون بخيارات كثيره لنتساعد كل ما بعضنا البعض لحتى نحن نبني هالبلد ولا لا وهذا سبب وجودنا هون سداد وجودك يعني اكيد لتردي على هالتساؤلات هاي دي اللي بالفعل نحن حبينا نقول لك مشان نسمع ردكم انتم بالتربيه انه المناهج لا تخافوا منها يا جماعه خلوا التعليم للاساتذه اولادكم عم يفهموا اي طبعا طبعا يعني أنا رح أقول على أنه المنهج المنهج هو هلا منهج جديد ونحن رح نتقبل أي رأي أو أي مناقشة أو أي حوار حول أي فكرة موجودة نحن عنا بالمنهاج كيف ممكن تكون المتابعة سد هلا المتابعة من خلال المدربين إن إحنا اللي تدربوا هلا اللي عطوا المدرسين عطوهم خلال الدورات رح تكون متابعة من خلالهم عندنا التوجيه الاختصاصي والتربوي كمان هن رح يتابع خلال, المدرسي، خلال العام الدراسي راح يتابع المسجه التربوي معلمينه بالصفوف في المسجه الاختصاصي كل الاختصاص المادي اللي م. هو ومن خلاله يعني راح يتم عمليات المناقشة بينه بين وبين المدرس أو حتى لقائه لما بيحضر الدرس وليقاؤه مع الطلاب ممكن يسمع آراء الطلاب ممكن حولها. كمان تطرحه عن طريق الفيسبوك كمان يعني تعملوا صفحات شاركوا فيها آراء الناس تسمعوا الآراء يعني إذا كانت بالفعل مجديه موجوده طبعا هي الصفحات صفحات موجوده أه. صفحات موجوده وهي المركز الوطني لتطوير المناهج كمان فاتح الصفحه لسماع اراء الناس حول المناهج المطوره شكرا كثير الك سداد نورتينا متشكره صراحتك متشكر رب. موضوعيتك و... و... بس ندى بدنا كمان خدر. يعني الموعد فيها بلقاء ثاني بعد شهرين بعد <تصفيق> ما يكون بعد <تصفيق> ما يكون تجرب المناهج ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك العافيه شكرا لكم نورتينا هيك مستمعينا بيتون خلص لقاءنا معكن اليوم كنا معكن على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواش داتوز لدى حرفوش وغرام يونس مستمعينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالهندس الإزاعية ولا إسليمان وبالإخراج أصيبه سليمان عودي الآن مستمعينا لستوديوهاتنا باللادية